في هذه البيئات التي قمناها مباحث في آخر المباحث المتعلقه لذلك من تقبل روايته ومن ترجل وذكر فيها وذكر فيها اخذ إجراء على التحديث تقبل ذلك هل هو سائغ أو, أو غير سائغ ثم من عرف بالتساهل الأمور تحدث بالرواية هي التساهل عند السماع والأداء كذلك قبول التلقين تذهب الشذوذ وقوله يخطئ ثم يبين له ويصر على الخطأ ثم بعد ذلك ذكر الفرق بين حالة المتقدمين وحالة المتأخرين. المتقدمون الذين كانوا في الذين عتمدوا عليهم في تدوين الروايات وتدوين الأحاديث. وقيل إنهم من كان قبل ثلاثمائة والمتأخرون من كان ذلك بعد ذلك. وهم الذين دونت الكتب ودونت السنن وصار غالب المهمه هي روايه الكتب وبقاء او المحافظه على سلسله الاسناد دون ان يكون التعويل على رواياتهم وانما التعويل على روايات المتقدمين الذين دونت الكتب مشتمله على رواياتهم وغير ذلك المسألة الأولى وهي أخذ الاجره على التحديث ثلاثة فيها العلماء على في اقوال قول يقول لأن أخذ الاجره على التحديث يقدح يقده في عدالة الشخص يقدح في روايته وقول آخر يقابل هذا وهو التجويد. مطلقة. القول الأول يجيزه بإطلاق يمنعه بإطلاق والقول الثاني يجيزه بإطلاق يعني يجيزه أخذه يمنعه أخذ الإجرة على التحديث مطلقة يعني في جميع الأحوال لا فرق بين حالة وحالة ويقابل هذا القول قول الذين أجازوا ذلك مطلقة يعني من غير فرق بين حالة وحالة وقول ثالث فصل لأن لأن يكون فقيرا وتحديثه واشتغاله بالتحديث يعوقه عن الكسب وعن تحصيل الرزق الذي به يقيت نفسه ويقيته من يعول قالوا فهذا يجوز له وأما من سواه لأن كان او كان متمكنا من تحصيل الرزق ولم يكن التحديث يشغله ويعوقه دون عن الكسب فهذا ليس, ليس له أن يأخذ وأما من كان فقيرا واشتغاله بالتحييق يعوقه عن الكسب بمعنى أنه لو ذهب للكسب صار لا, لا يستفاد منه كما ينبغي فإن هذا قول مفصل مفرق بين الجوازي وعدم الجواز والقول الأول الذي يمنع أفضل الاجره على التحديد يقول ان هذه القربة وأن هذا عمل من الأعمال الصالحة وهي من القرب وقالوا مثل الأخذ الأجر على تعليم القرآن وعلى الإمامة والأذان وعلى ذلك من القرب التي تفعل بالله عز وجل دون أن يكون فعلها على سبيل المؤاجرة ومنهم من أجاز ذلك وهؤلاء الذين أجازوه هم الذين أجازوا الأخضاء الأصل إجراء على تعليم القرآن ونحو ذلك من أعمال القرق القول الثالث الذي يفصل ينظر المصلحه وإلى أن اشتغاله بالكشف قال له بالتحديث يعوقها عن الكسب وهو فقير فهذا له أن يأخذ وقالوا هذا هو مثل ولي اليكين الذي في كفالته والاحسان إليه والمحافظة على ماله الأجر العظيم وهي قربة من القرب التي تقرب بهذه الله عز وجل ولكن القرآن جاء بالتفصيل بين من كان فقيرا ومن كان غنيا كان فقيرا من كان غنيا فليستعفر ومن كان فقيرا فليكن من عروف قالوا فلما كان ولي اليتيم وبيح له أن يأخذ في مقابل عمله وفي مقابل محافظته على مال اليتيم هذا إذا كان فقيرا قالوا فهذا مثله إذا كان المشتغل بالحديث فقيرا فليس عنده مكاسب واشتغاله, بالمكاتب واشتغاله بالحديث يعوقه عن الكتب ففي هذه الحاله قالوا يجوز له ان ياخذ واذا كان غنيا فعليه ان يستعزف ولا ياخذ وقد ذكروا في تراجم بعض العلماء شيئا من ذلك ففي ترجمه الحارث بن ابي وثامه صاحب المسند امام المشهور والمتوفى سنة 282 عن صاحب المسند كان الذي عابوه عليه عندما يذكرون فرجمته لا يعيبون عليه الا الاخذ الاجراء على التحديد عندما يذكرون فرجمته لا يذكرون فيه عيبا الا كونه يأخذ الاجراء على التحديد لكن قالوا يعتذروا عنه انه كان فقيرا كثير البنات قالوا في ترجمته في الجواب عن هذا العيب الذي عيب به وقل عليه قالوا اعتذر عنه انه كان فقيرا كثير البنات ذكروا هذا في ترجمته في المقابر لم ينكر فيه شيء عيب يعام به الا هذا الشيء الواحد ولكن اعتذروا عنه لكونه كان فقيرا كثير البنات ف فهو على هذا القول الثالث المفصل الذي الثالث السيوطي والذي قال يكثير قبل لأنه مبني على المصلحة وعلى دفع المضرة تحقيق المصلحة التي هي التحديث وعدم توفيتي وعدم ثونه يضطر إلى أن يشتغل ويترك التحديث او لا يتمكن من التحديد قالوا فان له ان يأفن من تفرغه وانصرافه عن الجسد لاهله وهذا بما اذا كان جاجا وكان خطيرا وليس عنده مصادق اخرى هذا ما يتعلق بهذه المساله اما الثانية وهي بيان ممن ترد روايته، وهم من يفتاهل عند السماع والأداء. عند السماع من الشيوخ والأداء التلاميذ، لأن هناك تحمل واداء تحمل هو الأخذ من الشيوخ، وأداء هو تحديث التلاميذ وتعليم التلاميذ. فهناك. أخذ وأداء تحمل وأداء تحمل المشروخة وأداء لتلاميذه ومن يكون متساهلا عند الأداء والتحمل عند السماع والتحمل لأن يكون ينام ينعس يغفل يسهو، يشيبه ذهول وغفلة معنى أنه عندما يغفل يكون عنده شيء من اذن انه لا ينبض لا يكون ضابطا وكذلك اذا كان يحجب يقراون عليه وهو ينعس يوقظونه بكونه فان هذا لا يدري يسمع الكلام ولكنه يتكلمون بالكلام ولكنه لا يسمع حتى يطور وحتى يبين لهم وجهه وما الى ذلك قالوا او كذلك لا يحافظ على أصله لا يحافظ على أصله يعني يتزاهل في أصله هو الذي دون فيه الحديث لأن الإنسان ما يكون ضبطه في قدره أو في كتابه ضبطه في قدره أو ضبطه في كتابه فإذا كان ضبطه في كتابه لا يحافظ عليه بمعنى انه أنه عنده في تزاهل لا يحافر عليه ولا يعتني به فمثل هذا لا يعود عليه لأنه قد يكون فيه خلل قد يكون فيه خلل إما منه هو الحصول الغفلة والسهو أو من امتداد الأيدي إليه وإضافة شيء إليه أو نطفن شيء منه أو تحريف بشيء منه أو ما إلى ذلك إذا لم يكن محافظا عليه. هؤلاء لا يعولوا على رواياته. وكذلك هذا التلقيق. هو الذي اذا كان يحدث يتردد في الشيء ويشك فيه ثم يلقن فيتلقن. يعني الشيء الذي يقال له ويلقن اياه يبني عليه ولا يرجع الى الاصل. اما اذا كان يرجع الى الاصل اذا شك رجع الى الاصل. وحقق ذلك من الأصل فهذا لا يشكد فيه عندما الإشكال في حق من يتلقن دون أن يرجع إلى الأصل أما إذا حصل منه تردد ثم رجع إلى الأصل وتحقق من الأصل فهذا ليس, من ليس هذا من التلقين وإنما التلقين في حق من يدرجد وليس عنده الأصل حتى يرجع إليه ويبني عليه وإنما يلقى ان يقال له شيء فياخذه ويجعله ضمن ما يحدث به أما اذا رجع الى الاصل وتحقق منه وحدث بما في الاصل فهذا لا محور به ولا اشكال فيه وكذلك من كثر شذوذه حصل منه الشدود ومخالفه الثقات او كثر منه الغلط والوهم فهذا ايضا كذلك يرد حديثه ولا يعول على حديثه ومثل ذلك ايضا من يحصل منه الخطأ ثم يبين له من عالم او من من هو عنده من يعول عليه في تخليق وتخطئه ثم يعاني يصر على على قوله وعلى رأيه فقد بين له من يعتمد عليه ومن هو عنده ومن هو مرجع لذلك الشيء ثم يصر على الخطأ ويعاند عليه ويستمر فهذا جماعة من كبار العلماء اعتبروه صدحا وردوا روايته بسبب ذلك ثم بعد هذا ختم السيوط هذه المباحث المتعلقة بمن تقلل روايته ومن ترد والتي هي كثيرة أول نبحث إلى هذا الموضع قال هذه الأمور وهذه القيود وهذه الشروط إنما يعتمد عليها عند تدوين السنم وفي الزمن الأول وفي القرون الثلاثة الأولى التي حصل فيها تدوين الحديث وعول فيها على روايات الرجال في الأسانيين أما بعد ذلك فقد صار جل اهتمام الكثير من الناس إلى أن يبنوا على ما سبقهم إليه غيرهم وأن يكون غالب جهودهم إنما هو احد للكتب وليست الاحاديث يعني يعتنون بروايه الكتب ثم روايه الكتب ايضا يكون فيها من التجاهل، يكون فيها يعني لا لا يلزم ان نعول فيها على على على على الشروط المتقدمه وانما يكفي فيها أن يكون الإنسان مكلفا مسلما بالغا عاقلا وأن يكون مستورا يعني ما عرف عنه غزر <تصفيق> وكذلك ما روى يعني أسبكه سبز بر يعني أنه كتبه ثقة ودونه ثقة و ف... وطريقة المتاخرين الذين لا لم يكن تعويلهم على اثبات السنن وانما تعويلهم على متابعه الغيب وعلى بقاء سلسله الجناد وليس التعويل فيها على على الثبوت لان التعويل في الثبوت على متقدمين الذين نقشوا فتت وضربلوا ونقبوا وتكلموا في الرجال في مختلف الاحوال اما الذين صار جل همهم ان تبقى كلجه في وغالباً وغالبا ان يكون ذلك في راض بال في, في التانيه ال... ال... للكتب والى اصحاب الكتب فهذه تسامح العلماء فيها وقالوا يكفي فيها هذه الامور التي هي التكليف والشكر وأن يكون ذلك الذي يرويه في خط ثقة مأمون، وكذلك أيضاً يكون من موافق لاصول شيوخه فهذه رواية أو المعتبرة في رواية في الاهل يعني أهل تلك الأجنان المتاخره أهل تلك الأجنان المتأخرة الذين يلروا روايتهم أو الاعتماد في روايتهم لا على التفسير. وإنما على بقاء على ثانية. هذا هذه هي المباحث المتعلقة بهذه الأبياء نرجع إلى آريات السيوطي. يقول يقول السيوطي وآخر أجر الحديث يقدح يعني يقدح في روايته في رأي جماعة أقدح آخر أجر الحديث يقدح جماعة جماعة يعني جماعة من العلماء قدحوا في روايته لكونه يأخذ على التحديث أجرا وآخرون سمحوا يعني أجاز آخرون أجازوا ولم يقلحوا في رواية من يأخذ على التحديث أجرا ولم يقلحوا وجعلوا هذا من قبيل مثل قولهم في أقضي أجرة على القرآن قالوا هذا من جنسه قالوا هذا من جنسه بل هو دونه الذين قالوا بجواز أخذ الإجراء على الحديث القرآن قالوا بجواز أخذ الإجراء على على التحديد وهذا ليس فيه قولان متقابلين المانعون بالإفلاس والمجيزون بالإفلاس. وآخرون جوزوا لمن شغل وآخرون جوزوا لمن شغل عن كسبه يعني من كان فقيراً. ويشغله التحديث عن كسبه تجوزوا له ان يأخذ وغيره ممن عنده ما يكفي ولا يمنعه عن كسب فهذا لا يأخذ على هذا التخصيب لا يأخذ على هذا التخصيب والدليل القياس على ولي اليتيم وان الفقيرة يأخذ وغير الفقير يستعذر يبتع ويستغني ولا يAFX. ومن يتفاهل في السماع والأذى. من يتساهل في السماع والأذى. نوم من في أحله ومن يتساهل في السماع والأذى. كنوم يعني بأن يAFX عنده نوم ونعاس عند السماع وعند الأذى. عند السماع من الشيوخ وعند لجائل التلاميذ عندما يأخذ من, من فوقه وعندما يعطي من هو دونه عنده تساهل يعني يكون يصيبه نوم فيحكي في الشيخ وهو لا يسمع لأنه نائم أو يقرأ عليه التلاميذ وهو خجنان لا يسمع ما يقوله التلاميذ الذين يقرأون عليه من أجل أن يصوب لهم وأن يثبت لهم ما يرونه عنه لأن الرواية كما هو معلوم تكون بإسماعه, بإسماعه وتكون بالقراءة عليه التي تم العرض تم العرض والنوم كما هو معلوم يعني عند القراءة عليه ليروي عنه التلاميذ ما يقرأونه عليه يصيبه النوم ويصيبه النعاس فيطرؤون الشيء وهو لا يسمعه ثم يروونه بناء على ذلك فهذا تساهل وكذلك من لا يحافظ على اصله لا يحافظ على أصله بمعنى أنه تمتد اليه الأيدي ولا يبالي به او أنه لا يعتني به فكل هؤلاء ترد رواياتهم، ولا يوحد الحديث عنهم وقابل التلقيني والذي أو وقابل التلقيني يعني الذي يقبل التلقين يعني عندما يحدث ثم يتردد في الشيء وأصله ليس عنده ولا يرجع إلى فيقول أحد التلاميذ شيء فيقبله منه يقبله منه فيحدث به هذا أيضا كذلك يعني لا يعتمد عليه الا اذا رجع الى اصله وثبت هذا من اصله هذا الذي تردد فيه في حفظه لا يعتمد على الترقيم وانما يعتمد الرجوع الى الاصل اذا رجع الى الاصل وثبت ما شك فيه بالرجوع في الى الاصل هذا يعتبر ويعول عليه اما اذا اعتمد على قول من لقنه فتلقن لقنه وتلقن يعني بنى على الترقين ولم يرجع الى الاصل فهذا يقبح في روايته لأنه ليس بوابط وليس بمسمن إلا إذا كان رجع الاصل فعند ذلك يزول الإشكان والتردد والشك الذي حصل في رجع إلى الاصل وطحح منه أو ذكت منه وكذلك من يفسر شذوذه أو سهوه يفسر شذوذه وخطأه فهذا ترد روايته ولا يعول على روايته. اما اذا كان السهو قليلا والخطأ قليلا ومخالفة استقاط يعني في شيء يسير فهذا لا يؤثر لانه لا يسلم احد من الخطأ لا يسلم احد من الخطأ ولا يؤثر الخطأ القليل والسهو اليسير وانما ليؤثر الكثره من فحش غلطه وكذر خطأه وكثر شذوذه ومخالفة الاستقاط هذا هو الذي يؤثر في روايته اما اذا قلت المخالفه او ندرت او قل الخطا فهذا لا يؤثر لان العصمه ليست حاصله جل من لا فيه به وعلا الانسان يحصل له خطا ولكن الاسر هو كثرة الخطا وكثرة الشذوذ هذا هو للمؤثر وترد به الروايه لهذا يعرفون ربط الراوي في أن يقيس رواياته بروايات غيره كما عرفنا ذلك فيما مضى في بقياس قياس رواياته بروايات غيره فإذا رأوا كثرة مخالفة الاستقاد او كثرة خطأه وكثرة شهوه وخطأه فهذا هو الذي يرسلون روايته ولا يعولون على روايته أما إذا ندر خطأه أو قل هل جنوده على بسر استقاد؟ فهذا لا يؤثر ذلك في قبول روايته لان الجلال في الخطأ لا تحفظ, لا تحفظ. و... وانما المعتبر هو الذي يؤثر هو كثرة الخطأ هذا هو الذي يؤثر ما معنات حيث اؤثر إيش؟ حيث اؤثر إني حيث روى وقابلmpfenقيني والذي فصور تزوزه أو ت reluctant أثر. أثر, أثر من حفظه يعني روا من حفظه أما إذا روا من كتابه إذا كانت الرواية من الكتاب هذا لا يح програмjek إذا كانت الرواية من أصل يعني هذا حيث أثر من حفظه يعني روا من كتابه روا من حفظه لا من كتابه أما إذا كانت رواية من الكتاب الرواية من الكتاب تحديث من الكتاب وهو لم يحدث من الحفظ و هو من الكتاب فهذا لا يواجهه حيث اكبر من حفظه قال جماعه كبر و يعرف وهمه ثم اصغر و قال جماعه كبر من كبار العلماء من يهم ثم يعرف الوهم فيصر و يعاند و يبقى على وهمه ولا يقبل ولا يرجع للتصويب و للحق لكن بشرط ان يكون الذي خوب أو الذين صوبوا يعني نعتمد عليه ما هو مجرد كل من قال له هذا الخطأ يعني يقبل الخطأ أو يعني يستسلم له وينقاد له لا يكون يعني ذلك إلا حق من يعول عليه ومن ومنه نركع ومنه عمده في هذا الشأن أما مجرد ان يأتيه إنسان ويقول له أنت أصتح فيقول لا أنا ما أصتح هذا لا يعني لا يقال أن هذا هو الذي يؤثر، وإنما الذي يؤثر إذا كان من عالم. هل قال يا زمان ذلك عالم؟ أيه يبين عالم؟ يعني عنده تعول عليه لذلك. هذا هو الذي أصر على الأنياب، أصر على الخطأ. هذا هو الذي يؤثر، يؤثر ذلك غير واحد. يرد كل ما روا وقيل لأي يبين عالم عاند. وأعرضوا في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني. وأعرض في هذه الأزمان عن اعتبار هذه المعاني. الشروط المتقدمة دقيقة ولا الشديدة والتي يقتضوا فيها في الرواية هذه هنا يعول عليها في تدبير السنة عند تدبير القرن الثالثة الأولى. ومعلوم أن القرن الثالث المئه الثالثة يسمونها العصر الذهبي في تدمين السنة. العصر الذهبي لتدبير السنة. هو القرن الثالث الذي تدون في الكتب من الصحيحين من الاربعة وكذب النام احمد وكذب المكتنين وكذب الكتب كان تدونها في ذلك القرن الثالث الذي يقال له العصر الذهبي في كذب السمة النبوية ما بعد ذلك يعني صارت المهمة تجهت الى, الى الشروح والى الى, الى, الى والى الاتباع والى روايه الكتب واخذ الكتب المدونة في الاسانين وما الى ذلك وان كان يوجد فيها اسانين الا انها في الغالب تمر على اصحاب تلك الفنس تمر على اصحاب تلك الفنس يعني مرة عليهم وقد لا تمر عليهم لكن الغالب هو ما كان في تلك المجئه او تلك التي هي ما قبل المئه الثالثه ما قبل نهايه المئه الثالثه ثلاثه الثالثه هذا هو الذي كانوا يدققون فيه وكان يشددون فيه اما بعد ذلك فقد صار التعويل على عمل المتقدمين وعلى تجميع المتقدمين وصار جل اهتمام الناس بعد ذلك الى ان يروا الكتب والى ان يحافظوا على سلسله الاسماك وبقاء الاسماك دون ان يعولوا على الشروط الدقيقه لانه لا حاجه اليه وانما يكتفى بأن يكون الشخص مكلفا وان يكون مسطورا بمعنى انه لا يعرف عليه قسط ولا يعرف بشيء يخرم مروءته شيء يقبح فيه، سيكفي ذنل، يعني في هذه الأمور يعني كونه ليس عليه وإنما هو على غيرين فهل يعتبر تقريره وكتبه وما رواه كتبة بروا؟ وما روا أثبت جب برو، يعني والذي رواه بحرث يقعد نعمون، يعني قد كتبه بق نعمون. هل يروي الموافق لأصلي؟ هل يروي الموافق لأصلي في ذاك ضبط الأهلي يعني ضبط أهلي تلك الاثمان المتعفرة التي جاءت بعد القرون التي الل عليها التعويل للتدوين أما هؤلاء هل التعويل عليهم وإنما يكفي منهم هذه الأمور يكفي منهم هذه الأمور التي أشار إليها في هذين البيتين الأخيرين يكتفى منهم I'll